وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ إفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَلَا إِكَّا يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ